قبل ما يشيل من مكة ضعن الدين والقرآن أبو السجاد قام في قام يطوف النسوة زهن بالعفاف الطوف بين أخوتها على الرجال أبو السجاد باليمن وبفاضل على الإشمال وبخدها الشريف دموع مذروف على الدلال أبو اليمة لمحزي أن أبو أدرك علة الأحزن عرف أحزين وعلى خده الدمع نثار ويزيد اناب اذا شافت شرخ الجدار كل مرت على الجدار الذي تتذكر ان اباها كان من هنا يزيد النوا عد زياد اب اذا شافت شرخ الجدار عرفها ذكر ولادة حيدر الكرار وضربة وتذكر مسجد الكوفة وضربة زلزلت لك وقام حسين واستبدل ذكر الأدعي المعروف وخذ يقرأ ذكر للحاج الأكبر من فصل طفوف وشيف العيل صابة جساة مرضوضة غصوف بالطوف دعاها الشمر يجتمهي ويطوفها الزجر وسنأس